Sama لذل عليك الكتاب في الحق مصدقا لما بين يديه وأنذلت Taurat wa alijil wa anzelat فَأَبَيْنُوا هُدَنًا نَّازِ وَأَن إن الذين كفروا بآيات الله لا لهم وَاللَّهُ عَذِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ إِنَّ اللَّهَ غَلَبَ فَعَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ ولا فِي السَّمَاءِ والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا وَالَّذِي الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات كما سنهن أم الكتاب فارهم متشابهات فأأم مَنَ الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ وما يعلم تأويله إلا الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ مِنْ عند ربنا وما كَرُو إلَّا أُلُؤُ الْأَلْبَابُ قَبْلَ مَا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا رعيب فيه إن الله لا Juhlifu elmiyad. Onna allaveen kafaru län tuggni عنهم أموالهم ولا لا الله شيئا، وأولئك هم قطنا. Yedä di al-Fir'aun والذien min اَذْهَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخْذَهُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَٱللَّهُ جَٰنِى كُنْ قل للذين كفروا ستغلبون وتؤشرون إلى جهنم وبئس المهاد dunkana لَكُمْ tout فِي qui sense يَأْتُونَ تُقَاسِلُ فِي تَنْزِيلِ اللَّهِ وَأَضْرَاكَ فَارْتُيَ رَوْنَهُمْ مِثْلِهِمْ رَأْيَاً عَيْنِ والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعب رتل لأبو صاب للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناصير المقوقرة من الذهب والفضل البسي والخيل المتس والأنعام والعر. ذلك متع الحياة الدنيا. والله إن تمحو حسنه بأُق بِخَاعيرِ مِن زَلِكُ بَِّزينَ تَقَ دَضِّهِم جَن النثُ in وَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اسْتَجَابُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ WALLAHU BASIRUN FIL LA'IBAT INNALLAZINA YAKFURUN BI الذين بغير عصي ويقصلون الذين يأمرون بالقص من الناس ففسدهم في أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِينَ يَدْعُونَ نُصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتوى لا فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمس من نار وغرهم في دينهم ما كانوا فَجِئْتَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَهُوَ فِي عِتْنٍ مَّا كَسَبُوا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Kulillahumma malka al-mulki tukkii al-mulki man min man وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شيء قدير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 اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن عَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ Vai hadvilmu muvu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 وما عملت منه إن توزلوا أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله قل إن كنتم تحبون الله فاستبعوني الله ويخبر لكم والله غفور رحيم قل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 I'm fine سَبَقَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُهُ امَّ هَذَا نَرْتَئِ إِنَّ تَاؤُهُ سُلَكًا فِي بَنُونِي مُحَرَّرًا فَسَتَصْفًى مِنِّي إِنْ أمي أُلَمِّي فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَفَعُلْ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مُرْيَمَ وإني ぜひら grandeiltä osa lu Raw1- lentilä Zekariya Zekariya Kul ma dakal alaiha Zekariya وَ وَلَ يَ مَظَُمُ أَنَّ Ruhu alemmu Ke её اللهم يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعاء كريم يا رب. قَالَ رَبِّ هٰذَا لِي مِلٰدٌ كَذِبٌ تَهُوَّى وَايِبًا إِنَّكَ سميع وَا تَمَا تْوُل مَذَا ئِكَ صلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك أشرك بي أحيا مصدقا بكلمة من الله وسيد وحصرا ونبيا من الصالحين. قال رب أن لا يكون لي غلام وقد بلغني عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب Kavya voi millennia Васille Ehse occasionsi سسلا سس ايمن من الا رمز والقر كثيرا وسبح Villanhimoa, emme وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ عَلَى يا من ويا مكنون سيري كريم لِكَ مِنْ أَم إظه بِنُ في وَمَا فُتِنَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ أَمِينٌ قُلْ مَا وَمَا كُنْتَ تَلَتَّنِ إِذْ يخ يصمون إذ قال في الملائكة يا مريم إن أشرك بكلمات منهم مورمذي عيسى بن مريم. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وَيُكَلِّمُ نَنَاسَ كِلٌّ مِنْهُمْ وَكَانَ لَهُ وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ ما يكون لي ولد ولم يمتني بشر قال كذلك اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُنْشِئُ وَيُعِيدُ مَا يَشَاءُ ۖ إِذَا قَضَىٰ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مَن فَضَّلَ وال... ورتولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم AN I'A KULUKULAN KUM MINA QWINIKAN ATHIF QAYRI وأبرئ الأكماه والأبرص وأحيي ما ساء بإذن الله وأنبئكم بما تأهل. بويون وما تتخرون في بيوتكم إن في ذلك لا آيات لكم إن كنتم ومصدقا لما بين يدي بي من الثورات ولأحل لك بعض الذي حرم عليك وَاجِدٌ كُنْ بِأَيْسَمِ مَرْحَمٌ بِكُمْ اتَّقُوا Inna allaha rabbi wa rabbukum saavudu Ha! lämä hästä Sallallahu alaihi Rabbana وب... amanna <sum> وَمَكْرُ ونكر وَمَكْرُ اللهِ وَغَاهُ خَيْرٌ قال الله يا عيسى اني متوع فيك ورافعك إليه ان من الذين كفوا وَمُفَارِقِ يَرُكِّمِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعِذُ الَّذِينَ سَبَقُوا كَفَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى Then I will return you to them, so I will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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَكْفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ والمين ذلك نعلومه من ايات عبدك ارحم إِنَّ مَثَلَ عيسى عند الله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قال ألحظت من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل سعال تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله المؤمنين وَالدَّفَائِتُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 يا أهل الكتاب لما تسبون الحق قبل باطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه وَ آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تابع دينكم قل إن الهدى الله أن قل إن الفضل بيذ الله يؤتيه من يشاء يبتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِهِ يُؤَذِّهِ إِلَيْهِ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤذيه إليك إلا ما دمت عليه قام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 من أوفى بعهدي واستقاف كل ما معكم لا تؤمنون به ولا قال أصرتم ثم على ذلكم إصري قالوا أقررنا وعلى فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى ذلك فأولئك هم الفاسقون أَتَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْهُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَعْوًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ ذُ قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما A Koia a ko elle لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام لا مدينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ وَجَاءٌ والله لا يهدي القوم الضالين اناءيك جزاؤهم ان عليهم لع صنة الله والملائكة والناس أجمعين طالدين فيها Läa yukhfafu anhuomu alaavu Wala huom Illa ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إنا الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضار الذين كفروا وماسوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى عَلَائِكَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وما لهم من ناصرين. تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن نُورُهُ عَلِيٌّ قُلْ يَا الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءَ لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا اِن تَوَلّوْ كتابي لمن سحاب bana ta أجت في مالكم به علم فلم تعجزون في مال ليس لكم به علم wu ya'lamu wa antum la ta'lamu ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين I love يبدأ الصبر رحمته ما يشاء والله ذو التفضيل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤذيه إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قام ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وَيَكُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُسْتَقِينَ <تصفيق> من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم سمنا قليلا إلا إكل خلا قلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله أولئك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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلْوُنَ ألسِنَتَهُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِن عند الله وَمَا هُوَ من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 ان سينكون عبدا لمن دون الله ولكن كونوا رباني وَمَا يَقُولُ لِلنَّاسِ كُنُوهُ إِذَا ذُكِرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تَمْتَرُونَ ولا يأمركم أن تتخذوا المناي كثعم نبين أربابا. لا بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميفاقا نبين لما أسيتكم من كتاب وحكمات ثم جاءكم رسول مصدق. أم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرون. قال أَلَا أَقَرَّرْتُمْ وَأَفَضْتُمْ مَا لَذَّ قالوا إِنْ والله اشهد وانا معكم من الشهيدين وَالَّذِينَ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هم أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْهُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَعْوًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ ذُرُجَعُونَ قل آمنا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا فَوَانَ قَوْمٌ فَوَانَ أَسْفَارٌ بين أحد من جم ونحن لهم مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام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 والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لأ مَنَ التَّائِي وَمَلَائِكَتِهِ عِنْدَ سِجِّينٍ قَالُوا رَبِّنَا فِيهَا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون <تصفيق> إلا الذين سابوا من بعض ثَالِكَ وَأَصْلِحُوا الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازازوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا عِوَجًا Aulaihka lahumma aavun alim Wamaa تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن <San> Allah bihi alim, kulluqta mikä nihl li bani Israaile, illa ma harra إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل الثورا ulfa tu bi tawrat in kuntum sadiqin إِنْ تَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل صدق الله بتتبع مله ابراهيم حنيفاً وما كان من المشركين إن نا أول فت وضيع الناس الذي في بكث مبارك وهو في آيات بين ثم إبراهيم. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج الْبَيْتِ مَنِ تطاع إليه سبيلا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَحُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ سَبْهُونَ وَأَنْتُمْ شُهَبًا وَمَوَّلَهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَأْمَلُونَ يَأْمُرُهُ <تسيق> أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات وَاللَّهِ وَفِي كُمْ رَسُولٌ وَمَن يَعْتَصِبِ اللَّهِ فَقَدْ هُوَ دِيَالَ Täytyy, joo, joo, joo, joo, تقوى الله حقا قاسي ولا تموتن إلا وأن ثم وأتصموا بحذل الله جميعه ولا تثركوا وذكرن متى الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ مَعَنَا شَفَاعَةً مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَانَ ذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون Need لا تكونوا كالذين تفروا mal la vi so o ho hom a kan favor وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلم للعالمين وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون في وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْرِينَ هم الفاسقون <حسن> لن يضركم إلا وَإِن يُقَالُ لَهُ قُمْ يُنْظُرُ إِلَيْهِ فَيَذْهَبُ Qurbett عليهم الذلة aynama tukifu illa bihaveli minallahi wa haveli minan وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ ذلك بأنهم كانوا ويكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا ثواب من أهل الكتاب أمة طائمة يتلون آيات الله آنا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ Voi والأولا... Wa ma The mm In.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 Wa man qala la man hummu wa huwa la إن آمنوا لفس تخذوا بطونا من دونكم لا يألون فمخاف. قد فدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات. ah <laughs> فَلَكُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا Ma jālahu ʾllāhu illā bishrālakum wa Nasrullahi illa min indillahil azizil hakim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 ذِفُ مَيَشَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء الضعافا مضافا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ للكافرين وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون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 الذين ينفقون في السراء والبراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الماء والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله نَفْسًا لذنوبهم ومن يغفر فَسَادٍ ظُنُبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ يَعْمَلْ فِعْلًا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 Tässä on nälkä ja huono, ja se on hyvä, jos Wala tahinu, wala voilehinnu, voilehinnu, voilehinnu, إن يمسككم قرح فقد مثل القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويستخذ منكم شهزاء والله لا يحب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 ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم ترون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 ما أو قتلا قلبتم ولا أعقائكم ومن طلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وتيجزي الله الشاكرين وَمَا كَامَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كتاباً مؤد ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها وَمَنْ يُرِدْ ذَا فَضْلٍ آخِرَةٍ نُذِقْهُ مِنْهَا وَثَنًا وكأي من نبي قاسل موهور بيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل ما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين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 اقصد منى وصلنا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 يا la الذين امنوا ان تقوا الذين كفروا يردون ما اقام قلبوا خاسرين بذ الله وهو خير naa لنُلقِي في قلوب الذين كفروا بِما أشرفوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنذِرْ بِهِ السُّلْطَانَ وَمَا وَهُمْ نَامُ وَبِثَمَنٍ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهُ حَتَّى إِذَا فشلتم ثم في الأمر وأصيت من بعد ما أرونكم ما تحب W नवख्यो ऊतहरों. I Allah, we allaya umas, seas aalry, aua وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهُ أَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ تم في الأمر وصيت من بعد ما أرى ما تحبون. Kunkun, min kuitenkin, min kuitenkin, min مَا صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذو فضل على المؤمنين تصعدون ولا تلون على أحد ورثون وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ ظَمَّا بِظَمٍّ لِكَيْ لَا أهزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير bima ta'mun tamma zala alaykum min al-ghammi وقايف سُقِد أهمّتهم أنفسهم يظنون في الله غايرا الحق ظن الجاهلي. Yaquluna annama min al-amri mishay. Qul inna amra yūnun fī an fukhim Yaqooloona law kana lana min al-amri shay'um ma qutilu ma Mullä upkuntummpi voi utiummläpärosenlä silä kuti väelei himulkat lu illemä vujöei وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص مَا في قُلُوبِكُمْ Wallahu alaihi waalimu bithatissuduor إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كتبوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ما. أو كانوا هزداً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَا إِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُسْتُمًّا مَّغْضُوبًا فَمِنَ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ مَا أَصَابَكُمْ ۚ Walain muttum au kutiltum laila Allahi <تصفيق> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا اعف عنهم والتغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Inna Allaha hu mu tä كم غاو فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي مِنْ بَعْدِهِ. وَاللَّهِ لَن يَسْتَوِيَ كَلِلْمُؤْمِنِ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيّ أَن يَغُلّ ومن يغلل يأتب ما أغل يوم القيامة أمة وفى وَهُمْ لَا يُفْلِحُونَ أَفَمَنِ اتَّفَعَ رَضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بسخط من الله ومواه جهنم وبئت هم درجاتنا عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يصلوا عليهم آياته ويزكي ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ولم ما أصابت قد أخضتُم إلَيْها قُلْتُم أن Kul huwa minn'inzi ankusikum. Inna allah وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ولِيَعْلَمَ الَّذِينَ مَثَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا فَاسِلُوا فِي تَزِيلِ الْلَّهِ أَوْ قَالُوا لَوْ نَعْلَوْ قِتَالًا لَسَّ بَعْمَاكُمْ هم للكفر يومئذ أقرض منهم للإيمان يقولون بأفوائهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقادوا لو أطاعونا ما قتلوا Kul fadra'o'an anputtikuhu'l-mawta'in kunntum sadeqin Kul fadra'o'an الذين قتلوا في تديل الله أم بل أحياء عن ربهم يرزقون فرحين بما فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا يحزنون تبشرون في نعمة من الله وتضل وأن الله لا يضيع أجرا الذين استجابوا لله ورسول من بعد ما أصابهم القرب للذين أحب. واتنوا منهم واتقوا أجر النظيم <تصفيق> الذين قال لهم الناس إن قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسنا بُنَ اللهُ وَنَعْمَ نَكِيلُ قَالُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وفضل لم ومتوقوا تذعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انَّ مَا فِى الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ كَلَّا تَخَافُهُمْ وَاخْفُ نِ إِنَّ ولا يحزنك الذين يسارعون في القطر إنهم لن يضروا شيئا وَلَيدُ وَاهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ نَّفْع إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم Enugi olta suaste sev hablando женITA Jos ajpo targetimme Vi li lahum yaddaddu ifma wa lahum afaabum أَكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْقَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ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 وَلَا يَحْتَبَنَّ الَّذِينَ يَبَخَنُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ لَهُمْ بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى وَاللَّهُ بِمَا تَمْنُونَ خَبِيرٌ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيان لنكتب ما قالوا وقت لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوكوا عذاب ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس في ظلم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأتي النار قل قد جاءكم رسل من قل قد جاءكم من Quan vevil ve si ovil la vi pro toutpalmquant da voka fa ko deba مِن قَبْلِكَ جَاءُوا ko li o bil كل نفس بائقة الموت وإنما تعف فَوَنَأْجُرُكُمْ مِمَّا نَقِيمُ وَمَنْ ظَلَمَ ذِعَانِنَا نَارٌ وَأُزْخِلَ جَنَّ من سن سن قدن الدنيا لا تضلون في أموالكم وأموالكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب فمن أضلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا وإن بروع تتقف إن ذلك من عزم الأمور.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 لا تبين النهول الناس ولا تسمونه فنبذوه رأى ظهورهم وشتروه به ثمنا فبئت ما يشترون لا تحب سبنا الذين يفرحون بِمَا أسووا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق ثمّ وَتِّ وَالْأَرْضَ وَخَفِي لَفِي اللَّيْلِ وَأَنْهَارِ الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق سهلا. سبحانك فقنا عذابنا ربنا إنك من تدخل ما رفق أخذيت وما للظالمين من أوصال ربنا إننا سمعنا ملاد ينادي للإيمان أن آ ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما ورسنا على رسولك ولا رسولك ولا يوم القيامة. لا تخلف المياد فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفى بعضكم من بعض الذيينَ هاجروا وأخرجوا من مِنْ ذِرِم وَأُزُكِ سَبِي وَقَ تَلُ وَقُتِل لَ لا أُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ تَيَأَسِهِمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ تَيَأَسِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّةً. ناسٍ تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عِلْمٍ والله عنده حسن الثواب لا يضرعا mankanta qalbul ladhin kafarū fil مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا بهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من نزل من عند الله وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْرِ Minubillahi wa ma unzile <tuneet> ilaykum wa ma unzile <tuneet> ilaykum wa ma ilayhim khashii na O shewing my li أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ تَرِيعُ الْحِتَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله